وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنات او بقرة شوف يا اخوان الصنيع الى بعد التعب هذا كل ويأتي عن علي وعن ابن عمر بان ما استيسر من الهديشات شات ويجيب حبل قدش طوله وينزل ويغوص في الايه الى قرص جعر ويخرج بالعيب بالحكم بأنما استيسر من الهدي بمنص الايه انما هو شاب بعد ذلك يجي ويقول روى عن عبد الله بن عمر أنه يقول بقره ولا بدنه ليش يقول هذا يا جماعة؟ لنعلم أمانة العلم مع استنباطه الدقيق من كتاب الله لم يخفي رأي ابن عمر كانه يقول ابن عمر عنه روايتان رواية ما هي فهي شاد ورواية بقرة ولا بدنه هو اخذ بايش؟ اخذ برواية شاد. ليش؟ لانها وافقت روايه علي ووافقت استنباطر من كتاب الله اذا الروايه الثانية عن ابن عمر نقول باطلة نقول مردوده لا حبيت انت, انت عليك ان انجئ بما استيسر عشر شياء. احد غدت. ان جئت بدل الشات ببدن بدنتين. احد غدت? كأنه يقول اقل الواجب بشات. ولا حد لاكثره ان اردت ان تتبرع. ويكون بهذا بين لنا امانه العلم. لما جاء في كتاب الله في الصيام. وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له الواجب عليكم في اول الامر من لم يصم يطعم عن كل يوم مسكين ومن تطوع واطعم عن اليوم عشرة مساكين فهو خير له ابن مالك رحمه الله ساق اولا عن ابن عمر اقل ما استيسر ثم روى عنه من أراد أن يزيد فليزيد وهذا من باب التدرج في الكمال وزيادة في الأجل وطلب الأفضل لكن نحن نبحث في الحد الأدنى الذي لا دونه اما الحد الأقصى لا يستطيع إنسان يقول شيء نحن نعلم القارن بين الحد والعمره بإجماع المسلمين عليه دم ولا لا بإجماع المسلمين تجزئه شات ولا لا تجزئ او سبع بقره او سبع بدنه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كن معا منهم المتمتعه ومنهن القائمه ذبح عنهن بقره فقط يبقى السبع يجزي ولا لا فاجماع الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بشات اشترق مع ابو بكر ولا مع زوجاته في بدنه احدى مئة ابدنه يبقى هذا حد ما استيسر ولا شيء زائد عن ما استيسر شيء زائد إذن الزيادة في الفضل والكمال لا حد لها وهكذا ابن عمر الرواية الأولى يبين أقل الحد الأدنى فيما استيسر من الهدي والروايه الثانية يقول لك ممكن أن تزيل فيها زد ما شئت لا مانع في ذلك والله تعالى أعلم